أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم تخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف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 وفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إليكم يسرق فقد سرق أخ له قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أن أمشر مكانا والله أعلم بما تصفون إن له أبا شيخا كبيرا فخل أحدنا مكانه إنا نراك من Alam ma'adha Allah an khuz illa man wajadna ma'ana indahu inna فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف قد أَخَذَ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي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 En الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق <تصفيق> وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا en dan وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا والعير الَّتِي أُقْبِلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنَّهُ هو العليم الحكيم وتولى عنهم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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم يا بني ينهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وجئنا وجئنا ببضاعه مزجاه فاغفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنت كلا أن يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا من يتكي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين <تصفيق> الله لقد آثرك اللَّهُ علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسر Vandaag de dag de dag de dag de dag de dag de de de de we moeten ons niet vergeten dat ولما فصلت العير قال أبوهم إِنِّي لأجد ريح يوسف له لا أن تفندوا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجا فألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون <تصفيق> قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوب قال سوف استغفر لكم ربي انه هو اللطيف فلما دخلوا على يوسف آوى أَبَوَيْهِ أبويه وقال مِنْ مصر إن شاء ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو waar God aansamel bij is, en kwam إِنَّ ربي لطيف لما يشاء قد آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي من تَأُوِيلِ الْأَحَا والسماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر In hoor, in laad, vكر, السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثر ثرهم بالله الا وهم مشركون افامنوا انت اولئك هم مِنْ من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قُلْ هذه سَبِيْلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وسبحان اللَّهِ وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبل إلا رجالا دوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم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 لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصدر الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفكر صيّل كل شيء وهدى دو ورحمة وهو ورحمة صدق الله العظيم